فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وقوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية قد قدمنا بعض الآيات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا قوله تعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا قال المؤلف رحمه الله الأظهر عندي أن قوله وعاد وثمود معطوف على قوله وقوم نوح الآية وأن قوم نوح مفعول به لاغرقنا محذوفه دل عليها قوله بعده اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه على حد قوله في الخلاصه فالسابق انصبه بفعل اضمرا حتما موافق لما قد ذكرا أي أهلكنا قوم نوح بالغرق وأهلكنا عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أي وأهلكنا قرونا كثيرة بين ذلك المذكور من قوم نوح وعاد وثمود والأظهر أن القرون الكثير المذكور بعد قوم نوح وعاد وثمود وقبل أصحاب الرس وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن بعد عاد وثمود خلقا كفروا وكذبوا الرسل وأنهم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود يوضح ما ذكرنا وذلك في قوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله فردوا أيديهم في أفواههم والإشارة في قوله بين ذلك راجعة إلى عاد وثمود وأصحاب الرس أي بين ذلك المذكور ورجوع الإشارة أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور أسلوب عربي معروف ومنه في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي ذلك المذكور من الفارض والبكر وقوله تعالى وكان بين ذلك قواما أي بين ذلك المذكور من الإسراف والقطر وقول عبد الله بن الزبعر السهمي إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أي وكلا ذلك المذكور من الخير والشر ومنه في الضمير قول رؤبه فيها خطوط من سواد وبلق كانه في الجلد توليع البهق اي كانه اي ما ذكر من خطوط السواد والبلق وقد قدمنا هذا البيت اما عاد وثمود فقد جاءت قصه كل منهما مفصله في ايات متعدده وأما أصحاب الرس فلم يأتي في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها لأنها لا دليل على شيء منها والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية وقال الجوهري في صحاحه إنها البئر المطوية بالحجارة ومن إطلاقها على البئر قول الشاعر وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم يحفرون الرساسا وقول النابغة الجعدي سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسا والرساس في البيتين جمع رس وهي البئر والرس واد في قول زهير في معلقته بكرن بكورا واستحرن بسحره فهن لواد الرس كاليد للفم وقوله في هذه الآية وقرونا كثيرا جمع قرن وهو هنا الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي بنا المطاف وآمل ان يجمعنا بكم لقاء آخر إن شاء الله